أَمَّا وَاتِي وَالأَرْضُ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ كَأَنَّهُمْ مِنْ آيَاتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ وهم مشركون وما نؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أَن أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم أفأمنوا أن إِيَهُمْ ظَالِمَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ كَ يَأْتِيهِمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ أَمْ كَ يَأْتِيهِمُ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ عَلَىٰ نَقِيَّةٍ أَنَا تَبَعًا وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قبلك إلا رجالاً وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي نوحي إليهم من أهل القرى نوحي إليهم من أهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف وَلَادَخِرَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا وَلَادَخِرَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ وأنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا حتى إذا سكيت الرسل وظلوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاء فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين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 تفصيل كل شيء ما كان حديثا يفترى ولا تضيق الذي بين يدي وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وتفصيل كل شيء وغدا ورحمة لقوم